ثمت رجلان قدمان من منطقتين مختلفتين تماماً من العالم الأمور تسوء بالنسبة إليك إنها لا تتحسن كلاهما قدما قصصا غير منطقية إطلاقاً إن كانت هذه الحقيقة أخبرنا بها إنها الحقيقة إذا أخبرنا بها سنجري صورة إشعاعية لدينا مهرب هيروين يعيش في هذا العنوان هذا ما أقوله أهدئ من هنا أنت متوتر جدا. ستبدأ الحبيبات في معدتك بالتحلل وحينها ستموت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 أتكلم الإنجليزية؟ بعضا منها بعض الإنجليزية أنا أتكلم الإسبانية قليلا يشهد مطار جونف كينيدي حوالي 20 ألف مسافر يوميا ونحن نبحث عن نسبة واحد بالمئة من المسافرين الذين ربما يخالفون القانون أحب الإمساك بالمخدرات هذا ما أجده ممتعا أكثر من أي شيء آخر نعلم أنها تدخل دوما إنها عملية استياد وعندما تجدها تشعر برضا شكراً عفواً جوازات السفر الجوازات أخرج جوازات سفركم شكراً كم حقيبة لديك؟ هذه فقط لديك غيرها في قسم الحمولة؟ لا حسناً شكراً عفواً كم حقيبة؟ هذه فقط؟ أجل شكراً حسناً لدينا رجل قادم من الإكوادور. يبدو مثيرا للشبهة بعض الشيء. ليس لديه حقائب في قسم الحمولة، لذلك سنلتقي به عند البوابة ونحضره ونتحدث إليه. أريد أن أبدأ بالقيام بهذا وأرى ما هي النتيجة. التوتر هو الذي يشيبهم. جو. جو. ه هو ذا. من أين قدمت؟ الكويت. كم أمضيت هناك؟ أسبوعين تقريبا. تتكلم الإنجليزية؟ قليلا. قليلا فقط؟ أجل. لديك عمل؟ نعم. ما هو عملك؟ أنا سائق. أقوم بالتوصيل أنت سائق؟ مع من كنت؟ في هذه الرحلة من زرت؟ أين في بلادي؟ أجل لقد زرت أولادي أولادك؟ نعم لدي ثلاثة أولاد هناك وزوجتي زوجتك؟ وأين كنت ليلة أمس؟ أين أقمت ليلة أمس؟ في منزلي في الإكوادور الإكوادور؟ نعم سأشرح لك ما سيحدث الآن لقد بحثنا في حقيبتك، وما سنفعله هو أننا سنأخذك إلى غرفة خاصة حيث سنفتشك بالكامل ونتأكد من عدم وجود شيء معك. إن كانت هناك أي شبهة، ربما سنود التحدث إليك. حسنا. لديك مشكلة في هذا؟ لا لا مشكلة. جيد. اتبعني. إنه متوتر بعض الشيء. لا أعلم. سنرى كيف ستكون ردة فعله عندما ندخل الغرفة ونبدأ بالتحدث أكثر عن سفره أريدك أن تخلع قبعتك وتضعها على الطاولة اخلع سترتك وأعطيني إياها من فضلك كم من المال تحمل أثناء سفرك؟ أربعون دولاراً فقط؟ نعم حسناً أوكي. ابقى هنا كما تشاهد في التلفاز ضع يديك بهذه الطريقة وسأفتش جسمك إنهم يجرون تفتيشا للجسم بحثا عن أي مهربات ربما يكون قد ربطها بجسمه حسن رافيل أخبرني المزيد عن هذه الرحلة ماذا؟ ما سبب هذه الرحلة؟ لماذا ذهبت؟ اتصلت بابنتي ابنتي لأن لديهم مسابقة وهي تقوم بالرسم على الجدران رسم على الجدران؟ نعم وقالت لي أبي يجب أن تأتي إلى بلادي وقلت إنني سأحاول وتحدثت مع ربي عملي وقال لي يمكنك الذهاب الآن وليس في عيد الميلاد لأنني لم أكن سأذهب قبل عيد الميلاد حسنا قال لي إن أردت الذهاب الآن اذهب خذ إجازة لأسبوعين أو ثلاثة لأنني لم أذهب لرؤية ابنتي منذ خمس سنوات ما الذي حدث إذن؟ رأيت ابنتي ورأيت زوجتي. أين كانت المسابقة؟ ماذا؟ أين كانت المسابقة؟ في جواي كويل. أين؟ في الإكوادور. أين؟ جواي كويل. حسناً، أين؟ هل كانت في الشارع؟ هل كانت؟ في المدرسة. في مدرسة. أجل. كم شخصاً كان مشاركاً في هذه المسابقة؟ حسناً، كان هناك كانت ال... كانت في ثانوية. حسناً؟ كانت في دورة صغيرة. أكملت بقية المدرسة للتو وحول جواي كويل. كم شخصاً كان يشارك في الدورة تقريبا؟ حوالي عشرين أو خمسة وعشرين كيف أبلت؟ حلت في المرتبة الثالثة المرتبة الثالثة. حسناً، ما الذي حدث في السنوات الخمس الأخيرة التي لم تذهب فيها لرؤية أولادك؟ كنت مع امرأة أخرى هنا هذا جيد، أقصد يغير الناس علاقاتهم دوماً ماجل لكن أولادك يبقون أولادك لذا لا لا، أنا أعطي أولادك الذي... ما الذي حدث في السنوات الخمس الأخيرة بحيث لم تتمكن من السفر؟ لأنه دعني أشرح الأمر لك والدة ابني أقصد زوجتي كانت لديها علاقة هناك حسناً لديك عائلة في الإكوادور؟ أجل أين يعيشون؟ في غواياكويل أين تعيش زوجتك؟ إكوادور، غواياكويل إذا لم تكن هناك مشكلة في السنوات الخمس الأخيرة في الذهاب إلى الإكوادور والإقامة في منزل العائلة بحيث كان بوسعك رؤية أولادك صحيح؟ مرة في السنة أو السنتين لكن لم تفعل هذا منذ خمس سنوات ثم تخطب ما اهدى اهدى اهدى وحسب اهدى لحظة فقط نرى عدة ألاف من الرزم يومياً وأحدى هذه الرزم قد تكون مليئة بالمخدرات عملنا هو العثور على جميع أنواع المهربات لدينا فريق استهداف إن وجدوا شيئاً مثيراً للشبهة نقوم باستهداف هذه الرزم أيها الرفاق لدينا الصندوق هذه مكابس محرك نعم مكابس محرك ان شعرنا بالفضول اتجاه شيء ما نتحسسه بخفة وإن لم يكن فيه مشكلة نرسله في طريقه وفقا لما أراه هذا المكبس يبدو جيدا. مكبس كهذا مصنوع من أجل أهلية ما سنفعله لاحقا هو تفقد الصناديق إنهم يخفون المخدرات في الصندوق أحياناً وزن هذه 929.4 في هذه الصناديق تريد أن تزينها؟ كم وزنها؟ وزن هذه تسعمائة وثمانية وثلاثون وخمسة بالعشرة وهذه تسعمائة وتسعة وعشرون وأربعة بالعشرة كيف علمت؟ هذه تسعمائة وثمانية وأربعون وتسعة وأربعون وثلاثة وخمسون يجب أن نعرف أيها الأثقل لنقوم بثقبه وزن هذا تسعمائة وأربعون سأذهب وأحضر المثقب ونحفر هنا حسنا سأعود حالا على هذه الحافة إنها ملائمة للضغط ثمة شيء في هذه الرزمة الصغيرة مضغوط في رأس الأسطوانة وهناك تجويف في الداخل. لا أعرف إن كان هذا سيفيد. انتبه لعينيك. لقد انتهينا. أحضر معدات الفحص. هيا. كان وزن هذا 953 وثلاثة أجل صحيح. هذا هو الأثقل. أظن أنه كان الأثقل بينها. كلها ما ترونه هو تفاعل إيجابي، كما ترون اللون يتحول إلى الأرجواني، وعلى هذا المخطط هنا. عندما يتحول إلى الأرجواني، فهذا يعني إيجابية وجود الهيروين، لذا يمكننا البدء. لديك عائلة في الإكوادور؟ نعم. إذا لم تكن هناك مشكلة في السنوات الخمس الأخيرة في الذهاب إلى الإكوادور والإقامة في منزل العائلة. لكن لم تفعل هذا منذ خمس سنوات ثم تخطب ما لديك بطاقة ذهاب وإياب لمقادرة مطار جونيف كينيدي والذهاب إلى غوايكيل في اللكوادور ثم تعود في العشرين من تشرين الثاني نوفمبر نعم. حسناً ما الذي حدث؟ أعودت في العشرين من تشرين الثاني نوفمبر اليوم هو الثامن والعشرون من الشهر الثامن والعشرون مهلاً مهلاً لا لا لا مهلاً مهلاً إذن ما الذي حدث في العشرين من الشهر؟ قالوا إن اسمي ليس في النظام وسألت ماذا تقصد بأن اسمي ليس في النظام ذهبت إلى المطار؟ نعم قالوا لي ثمة شخص ارتكب خطأا هذا خطأ وسأصلحه فقلت له يجدر بك إصلاحه لنني أدفع أي كلفة إضافية هذا خطأكم أنا أحاول أن أصدقك لكنني أجد صعوبة في هذا حسناً إذن أمك وأختك في الخارج وقد قدمتها لإصطحابك ذلك لا تقل إنك تعتقد أجب بنعم أو لا قامت لي ما بهما؟ اليوم اليوم حسناً تعرف أمك أنك قادم؟ نعم سنبدأ بإجراء الاتصالات الآن حسناً وسأتصل بأختك مرحبا جينا معك الضابط سنت من قسم الجمارك وحماية الحدود كيف حالك؟ مؤخراً ازدادت لدينا مشكلة إدخال الناس للمخدرات من الإكوادور في معيدتهم متى آخر مرات تحدثت فيها مع متى يفترض به أن يعود؟ ومؤخراً أصبحنا نكتشف طرقاً جديدة حيث يبتلع الناس حبيبات سائلة أجل فإن لم يكن لدينا جهاز تصوير شعاعي جيد أو مطور فلن نرى الحبيبات السائلة في المعيدة لكنني واثق كما يمكنك تخيل أننا هنا في الولايات المتحدة وخاصة في مطار جونيف كينيدي لدينا أفضل الآلات التي يمكنك تصورها تحدثت مع أخته وسألتها إن كان قد اتصل بها عندما ألغى الرحلة وأجابت بالإجاب وأنه اتصل بها وأخبرها أن مشكلة حدثت مع ابنه لذا كان عليه تمديد إقامته حسن تحدثنا مع أختك نعم وأخبرتنا بأمر مختلف ماذا قالت؟ قالت إن مشكلة طرأت مع ابنك ولهذا لم تستطع المجيء في الأسبوع الماضي لقد أخبرتهم،, لقد أخبرتهم بما حدث لا أخبرتهم أن مشكلة طرأت مع ابنك لا لم أقول هذا لذلك ستبقى لأسبوع إضافي هل هي تكذب؟ لم أخبرها بهذا إذن هي تكذب أخبرت أختك أنك ستبقى لأسبوع إضافي لأن مشكلة طرأت لابنك هذا ما قلته لها لأنها لا يمكن أن تختلق هذا ليس لديها سبب لتفعل هذا لن تختلق الأمر فجأة الأمور تسوء بالنسبة إليك وهي لا تتحسن عليك البدء بإخباري بالحقيقة كي يستطيع السماح لك بالرحيل من هذه الغرفة لأنني حالياً لا أصدقك معك كفاكها؟ لا خضر لا في السنوات الخمس الأخيرة قام قسم الجمارك وحماية الحدود بمائة ألف مصادرة زراعية في السنة الماضية قاموا بأكثر من خمسة وعشرين ألف مصادرة زراعية في سنة واحدة كنا منشغلين للغاية طلبت منك القيام بهذا سيدتي، صحيح؟ يا إلهي لحم بقر مجفف ماذا قالت لك إنها تحمل؟ تحمل الأرز هذا كل ما صرحت عنه لديك أطعمة أخرى تريدين التصريح عنها؟ لم تخبرين بأمر لحم البقر صحيح؟ سيدتي أنا أود أن أقول أجيب على سؤالي لديك أطعمة أخرى في حقائبك؟ لا متأكدة؟ نعم هناك أسباب كثيرة لمصادرتنا منتجات اللحوم ربما تحتوي أنواع مختلفة من فيروسات الحيوانات هذا الأرز الذي صرحت عنه سيدتي من فضلك أرجوك هذا لأختي سيدتي لا يمكنك استمعي إلي لا يمكنك أن تطلب مني أن أعطيكي طعاما ممنوعا فعلت هذا للتو طلبت من شرطية فدرالية أن تعيد إليك طعاما ممنوعا هذا سيكلفك 300 دولار كغرامة حسنا يجب أن تعرفي هذا لا تحضري طعاما في المرة القادمة لا لحوم ولا أرز لأنه لا يسمح بدخوله من بلادك ولا حتى فاكهة طازجة أو خضرا طازجة أتستمعين إلي؟ نعم سيدتي انتبهي إلي لأنه في المرة القادمة ستغرمين اتفقنا؟ يستمر الكذب ولسوء الحظ فإن الإناث هم من يكذبنا وأكره أن أقول هذا هذا يزعجني كثيرا. وإن كنا يسافرنا بصحبة رجل يحدث عادة بعض الجدال والصراخ مثلا لما لم تخبريني بهذا لما تفعلين هذا أحيانا ثم أعذار لكن المرأة هي من يعرف ما يوجد في الحقائب وأكره قول هذا أشعر برضا شديد عندما أرى شيئا وأخرجه من النظام شيئا يمكن أن يدمر اقتصادنا هنا لكنني أشعر برضا أكبر عندما أرى في عين شخص ما أنه يفهم لما تمت المصادرة ويفهم سبب وجوب عدم إحضاره ثانيةً وربما نثقفه عن أهمية عدم تكرار مخالفة القانون هذه لا أفهم الأمر دوماً لكن عندما أفهمه يعجبني ذلك هذا يوم جيد بالنسبة إلي من هنا؟ اتبع هؤلاء الناس إلى خارج الباب لكن في المرة القادمة قولي الحقيقة اتفقنا؟ حسناً ودعاً أحضروا معدات الفحص أحضروا المعدات ما تراه هو تفاعل الإيجابي الأمر حقيقي يجب أن يكون كذلك أجل إنه كذلك سنتصل بخدمات التفتيش الصحي لنخبرهم أن لدينا فحصا إيجابياً وسيتابعون هذا التحقيق كيف الحال؟ ماك الضابط فالنتي؟ نريد أعلامكم أن لدينا تفاعل إيجابياً على هذا الهروين المحتمل الذي تقصينا وجوده للتو. إذا هذا هروين صحيح؟ حسناً سألقي نظرة على هذا. شكراً. شكراً. هل أنت هنا جيمس؟ نعم. إنه من الهند. كنت أتساءل كانت هذه عناوين زائفة وستذهب إلى مستودع وحسم. لدينا العنوان لكننا لا نعرف الكثير عنه يقولون إنه قد يكون مرتبطاً بحمولات أخرى أتت من الأيام والأسابيع الماضية أهمل أن نتمكن من ربط الأمور والحصول على صورة أوضح عن الشخص الذي يفترض أن يتلقى هذه المخدرات لم أتوصل إلى أي شيء عن طريق الاسم الأهم في هذه المصادرات هو التوقيت يجب أن نخرج المخدرات ونعرف إلى أين تذهب ونحصل على أعلى قدر ممكن من الاستخبارات عمن يفترض أن يستلمها ويجب أن نخرجها بسرعة الأمور تسوء بالنسبة إليك وهي لا تتحسن عليك البدء بإخباري بالحقيقة كي يستطيع السماح لك بالرحيل من هذه الغرفة لأنني حالياً لا أصدقك وثمة أمر يحدث هنا. ليس ثمة. بلا أظن ذلك. حسناً، زوجتك في الإكوادور. متى كانت آخر مرة رأيتها فيها؟ لقد أوصلتني إلى المطار. هل أقمت معها؟ هل أقمت في المنزل معها ومع الأولاد؟ نعم. أتتوقع مني أن أصدق هذا؟ أريد أن أتحدث إليها. تريد رقم هاتفها؟ نعم سيدي. يمكنك الاتصال، جلال. حسناً، متى كانت آخر مرة رأيته فيها؟ لحظة لو سمحتي. قالت إن الشيء الوحيد المناسب الوحيدة التي حدثت مع ابنتهما هي حفلة خاصة بها البارحة وماذا قالت عن الأيام الثلاثة؟ قالت إنها رأته منذ ثلاثة أيام قال إنه أقام معها صحيح؟ صحيح فيما تفكر؟ ما الذي يحدث هنا؟ لا أعرف لماذا تكذب زوجتي ولا أنا ماذا تظنين؟ إنه يخفي شيئاً ما بالتأكيد أجل عذراً لحظة <تصفيق> رافائيل. قبل أن أتصل بزوجتك أريد أن أوضح بعض الأمور زوجتك أقصد زوجتك السابقة جليتا صحيح؟ نعم إنها في الإكوادور في الكوادور صحيح قبل أن أتصل بها أريد أن أتأكد أنك كنت معها هل قمت في المنزل معها ومع الأولاد؟ نعم قمت معها طوال الوقت؟ نعم إذا نمت في منزلها أجل الآن لدي مشكلة حسنا لقد تحدثنا مع جليتا للتو وقالت إنها لم ترك منذ ثلاثة أيام نعم قالت إنه لم تحدث مسابقة رسوم على الجدران في مدرسة ابنتك. لا شيء كهذا. قالت. ولا أعرف لماذا لم تخبرني أنت بهذا. لأنه سيكون السبب وجيها للذهاب إلى هناك. لكن هل حدث أمر آخر مع ابنتك مؤخرا؟ لا. لا شيء. لا شيء. أنا ذاهب من أجل هذا. من أجل هذا. حسناً. قالت إن ابنتك عقامت حفلاً خاصاً بها البارحة. لا. ماذا تقصد بقولك لا؟ هل ابتلعت حبيبات هيروين اليوم؟ لا هل ابتلعت حبيبات هيروين اليوم؟ لا لا لا شيء ليس هناك أي شيء في معدتك سوى الطعام الذي أكلته لا حبيبات سائلة لا هيروين لا مسحوق مخدر. لا لا كوكايين. أنت نظيف حسناً هذا ما سيحدث سأذهب واجر اتصالاتي وسنجري صورة شعاعية وسنعرف كل ما يوجد في معدتك اليوم اتفقنا؟ اتصلنا بأمك وأختك أتريدنا أن نتصل بأي شخص آخر من أجلك؟ إن كانت أمي جاهزة اتصلت بأمي وسأبقى هنا حسنا إنه ضيق حسنا سنرخيه حالياً سنقيده بالأصفاد من أجل سلامته وسلامتنا، لأننا سنخرجه إلى حيث تقلع الطائرات على مدرج الإقلاع، وسنضعه في إحدى سيارتنا ونأخذه إلى مرفقنا الطبي، كي نطلب من الأطباء إجراء صورة لمعدته. الشيء الوحيد الذي أظن أنه صحيح هو حقيقة أنه رحل هذا اليوم وعاد في يوم آخر. هذا هو الشيء الوحيد الذي أظن أنه تم التأكد من صحته. تفضل بالجلوس هنا. اتصلنا بعدة أشخاص وكل ما قاله لم يكن صحيحا لذلك سنبحث بالأمر إهداء واحد حسنا لا أعرف إن كان هذا سيفيد انتبه لعيني لقد فتشنا في المكابس وبدأ أن هناك مسحوقا ما لذا علينا اختباره وكان الاختبار إيجابيا لوجود الهيروين بعد معرفتنا بهذه النتيجة سنقوم الآن بالخطوة التالية وهي إزالة الهيروين من المخبأ نفسه هذه قبضة جيدة جيدة جدا نعم حسنا هذا جميل إنها هنا ضربة جيدة هذا هو الجزء السفلي هذا هو الثقب الذي حفرناه إنه واجبنا كضباط في قسم الجمارك وحماية الحدود هذا ما نفعله لن ننهي الحرب هذه المرة لكنها مساهمة بسيطة المشكلة هي أن فارق الوزن لم يكن واضحا أبدا ربما كلها محملة أجل ربما أنها محملة لكن سأقوم بمحاولة واحدة انظروا افعل هذا أنا معك سأفعل ها نحن إنها محملة محاولة عجائبية وحيدة ها هو رائع حسنا نعم صديقي ها نحن ذا كلها هنا كلها كلها هنا. أجل والآن يمكننا البدء هذا جميل جميل جدا حسنا ضعها على الميزان وأخرجها من الشمع هيا أجل بما أن هذه كانت مجوفة عرفنا أنه كان بوسعهم وضعه هناك وجعلها تسع بشكل مثالي هناك كما ترون لنزلها 1167 واربعة بالعشر من الجرامات العنوان ستة هل تقوم بتحليل البيانات؟ نعم صحيح وجدنا الشارع في منطقة شمال شرق نيو إنجلند الآن ستبدأ التحقيقات حالياً لدينا رزمة موجهة إلى العاصمة ويقولون إنها ربما تكون مرتبطة بحمولات أخرى أتت في الأيام والأسبوع الماضية جون انظر إلى هذا ألها علاقة بمصادرة الليلة؟ لا هذه مصدرة الليلة بذاتها؟ صدف أن ظهرت وستذهب إلى هذا العنوان انظر ما الذي توصلنا إليه هل استخدم هذا الرجل اسمه الحقيقي لشحنها إلى هنا؟ لا العنوان هو إنه بحث عن العنوان ولدينا مهرب هيروين يعيش في هذا العنوان أيمكن أي أن يكون بهذا الجنون؟ هذا ما أقصده هل يرسل رزمة إلى عنوانه الحقيقي؟ هذا في كانون الثاني يناير صحيح؟ إنه في هذا العام نعم لا يمكن أن يكون بهذا الحمق لم نر الرزمة بعد حتى ولدينا فكرة بأنها مرتبطة بقضية أخرى في مكتبنا في العاصمة رافائيل، إليك ما سيحدث سنجري صورة أشعة سنعرف كل ما وضعته في معدتك اليوم ليس تم تسبب ليخدعنا الناس كما فعل هو لا يخفي الناس أموراً أو يقولون أشياء كهذه إلا لإخفاء ما بحوزتهم لا يمكن أن نعرف الحقيقة إلا بالصورة الشعاعية علينا انتظار الطبيب ليصل ويأخذ الصورة الشعاعية هناك رحلة قادمة من نيجيريا آمل أن نجد شيئا عليها هذه حقيبتك؟ كل شيء فيها لك؟ نعم من في نيجيريا يعرف أنك هنا؟ لا أذكر هل تحمل معك أثناء سفرك خمسة ألاف دولار كما قلت؟ لا خمسة ألاف وبعض الفك حسناً ما رأيك جو نعم يعجبني هذا أحضره إلى الغرفة لنعرف ما هي قصته إدريس إدريس نعم سنأخذك إلى غرفة قصة وسنفتش جسمك للتأكد من أنك لا تحمل أي شيء عليه الآن حسنا لا لا لا, لا, لا, لا. أنا جاهز لا تخلع شيئا إنه متوتر للغاية نستطيع رؤية قلبه ينبض بسرعة وكان هذا مجرد استجواب أساسي عندما تقدمنا منه إنه مرشح جيد جدا يشير هذا إلى علامات إنذار واضحة سنرى كيف ستسير الأمور سنبدأ بالكلام اتفقنا فتشنا حقائبك لا شيء فيها فتشنا جسمك لا شيء فيه نحن نحضر إلى هذه الغرفة الأشخاص الذين لا نجد قصصهم منطقية وإن كانوا متوترين جداً مثلك هل فهمت؟ إذن سأتصل بمن؟ قريبك؟ نعم زوجتي قريبي أو قريبي كليهما بزوجة قريبك؟ أو قريبي حسناً كلاهما يعرفان أنك هنا نعم تحدثت إليهما منذ أسبوع ونصف؟ لا يوم السبت أو الأحد يوم السبت عندما حجزت بطاقتك إذا كيف يعرفان أنك ركبت في الطائرة ربما اعتقدا أنني سأتي في الطائرة غدا أخطاء بموضوع البطاقة إذا هم لا يعرفان أنك هنا هما لا يعرفان أنني هنا لكنهم يعرفان أنني سأتي غدا صباحا مهلاً، توقف ماذا ستفعل هذه الليلة سأذهب إلى هناك ماذا إن لم يكون في المنزل سيكونان ماذا لو لم يكونا هناك أنا لا أقول لقد عرضت علي ماذا إن لم تكن في المنزل؟ إن لم تكن في المنزل سأتصل بأبيها لأنه هو من سيعطيني المفتاح كيف تعرف ذلك؟ إنها زوجة قريبي لقد عاشوا معنا أيضا حسنا لكنك لم تكلمهما منذ يوم السبت ويعتقداني أنك ستأتي غدا ماذا إن لم يكون هنا؟ لا. حسنا أنت الآن في الولايات المتحدة في بلد آخر ولا أحد يعرف أنك هنا صحيح؟ أخبرتهما منذ شهر ونصف لم تفهمني لا لا إطلاقاً لا أعتقد أنك تفهم ما تحاول قوله أنت لا تفهمني؟ لا, لا لا لا أفهم أخبرته أنني سأتي منذ شهر ونصف حسناً توقف إليك الأمر أنا واثق أنك سمعت أن لدينا مشكلة كبيرة هنا حيث يحضر الناس حبيبات الهيروين في معالهم من نيجيريا إلى الولايات المتحدة أنت تعيش في نيجيريا وهذه مشكلة كبيرة هنا نعم متى كانت آخر مرة نتيت بها إلى هنا؟ داني أتفقد جواز السفري لقد قطعت نصف العالم لا تقل إنك لن تستطيع تذكر منذ حوالي أربعة أو خمسة أشهر حسناً هل أتيت إلى نيويورك؟ هل أتيت إلى نيويورك؟ نعم حقاً؟ أين أخبرتهم أنك ستذهب؟ أخبرت من؟ شركة الطيران عندما حجزت لم يسألوني في شركة الطيران أي سؤال اسمع أدريس إدريس لا يسألون في شركة الطيران أين سأذهب إنهم لا يعرفون في أي فندق سأنزل حسن. حسنا، متى وصلت إلى نيويورك بعد ثلاثة أيام تقريبا بعد ثلاثة أيام. بعد ثلاثة أيام هل يستطيع قريبك المصادقة على كل هذا الكلام؟ نعم عليك التفكير بالأمر؟ نعم. نعم أريد أن أعرف نعم حسنا، سنتصل به هل سيقول لنا الأشياء نفسها؟ يجب أن يفعل، نعم لا لا لا لا، لا تقل يجب أن يفعل إن كانت هي الحقيقة فسيخبرنا إنها الحقيقة حسناً سيخبرون بها إذن أنت تعرف أيضاً لماذا سيكذب؟ مهلاً مهلاً مهلاً تفقد تفقد أنا مصاب بالقلق وأنا أيضاً أنت تسببه لي هذا رقم زوجة قريبه. سنتصل بها ونأخذ رقم قريبه في أتلانتا حسناً دعني أحضر الرقم من أجلك أيمكنني التحدث مع كونفورت من فضلك؟ إن لم تكن تنوي القيام بأي خطأ فلا سبب لتشعر بالقلق أو الخوف أو أي شيء مرحبا نحن من قسم الجمارك الأمريكية في مدينة نيويورك من مطار جون كينيدي أنت هنا منذ مدة قلبك ينبض بسرعة وأنت متوتر للغاية ودمك يغلي الحبيبات التي في معدتك لن تدوم كما تدوم عادة لم تتعرض لهذا الموقف من قبل ستبدأ الحبيبات داخلك بالتحلل حسناً، ثم ستموت أنا أتصل لأنكم تنتظرون شخصاً من خارج الولايات المتحدة أجل من تنتظرون؟ إدريس شخصاً يدعى إدريس؟ هل ابتلعت حبيبات هروين اليوم؟ لا هل ابتلعت أي شيء اليوم؟ الطعام طعام؟ حسناً تحدثت مع الزوجة أولاً اتصلت بها وهي في نيويورك سألتها إن كانت تنتظر أي شخص وقالت نعم واعطتني اسمه وقلت متى يفترض به أن يصل قالت إما البارحة أو اليوم وما علاقة إدريس بك يا سيدتي؟ إنه شقيق زوجي شقيق زوجك؟ أجل قلت لها حسناً هل هو قريبه أو أخوه؟ قالت قريبه أبل إمكان الحصول على اسم زوجك ورقم هاتفه فاعطتني اسمه وهو في أتلانتا كما قال من فضلك قلت له هل تنتظر أي شخص اليوم؟ قال نعم أنا أنتظر إدريس وسألته متى سيأتي؟ قال اليوم قلت أين أنت؟ قال في أتلانتا ما اسمه؟ ماذا يسمونه؟ سألت زوجته عن اسم الزوج وقالت إن اسم الزوج هو وقلت ألا دهي أي ألقاب أخرى؟ أذكر أنه أعطانا اسما مثل ريزك أو ريزكس لا أعرف قال اسما آخر فعلا لقد كتبته لكنني لست تأكدا إدريس ما اسم قريبك؟ يسمونه أو شلا شلا أو رزاك لا تعرف كنيته ما هي؟ هل كنيه مطابقة؟ لقد كتبته هل أخذت الاسم؟ سألتها عن تهجئته اتصل ثانية لنعرف ماذا سيقول بهذا الشأن حسنا الاسم غير متطابق لا يمكن متدرب على كل شيء إنه جزء أساسي من القصة التي يجب أن تعرفها ماذا يدعوك؟ لديك لقب؟ بأي اسم يناديك؟ رازك هو اسم العيلة الأصط. لهذا يسميه رازك حسناً قال إنه في رحلته الماضية في نيسان إبريل قال إنه أقام هناك لأربعة أو خمسة أيام لأن قريبه هو يتنقل باستمرار بين أتلانتا ونيويورك تحقق وصلتني رسالة نصية جيدة ما هذه الكلمة برأيك؟ نعم، لابد أن هذا مفيد. كنت أقرأ رسالة النصية على هاتفك. تقول انك ستذهب إلى اليانكي لرؤية طبيب بشأن معدتك. نعم، لأرى طبيبا. نعم عن هذا؟ اليانكي، اليانكي هو الأمريكي. هذا هو الاسم عم. الذي نطلقه على الأمريكيين يانكي. إذاً سترجع طبيبا في هذه الرحلة. يجب أن أفعل. لا تخبرني أن عليك أن تفعل. ما هي الحقيقة؟ سذهب للتسوق وربما أرى لأنني بينما كنت أتحدث إليك أطلق الغازات لثلاث أو أربع مرات اليوم. لا تصدر منها رائحة كريهة هذا يعني أنك لا تعاني من مشكلة كبيرة لا يمكنك التأكد من هذا اجلس واسترخي وحسب. ما زال قلبه ينبض بقوة لا يزال قلبه ينبض. حسنا إليك الأمر سنجري صورة شعاعية وسنعرف كل ما في معدتك إن كانت تحتوي على شيء ما لقد أخبرتنا طوال ساعة أن لا شيء فيها أكره معارضة أحد زملائي بشدة بما أنني أشرف على فين لكن إن اضطررت إلى اتخاذ القرار نعم سأناقضه بالنسبة للنتائج أنا في حالة شك بنسبة 50% لكن إن اضطررت للرهان سأقول نعم حالياً نحن ذاهبون إلى مكاتب التأمين الموجودة في المحطة المحلية الخطة الآن هي معرفة المعلومات الموجودة في هذه الرزمة معرفة كيف يربط ضباط الجمارك وحماية الحدود هذه العملية بمصادرات سابقة لقد ربطناها نحن رغم المعلومات المحدودة التي لدينا تمكننا من ربطها بقضية في العاصمة ونأمل أن نحول الأمر إلى عملية توصيل مبوطة وناجحة مرحباً ما الذي يحدث هنا؟ كيف حالك؟ إليك هذا، لدينا بعض الهدايا تحملون الهدايا؟ هذا جديد ها نحن ذا إنها مكابس هذه هي المادة اضطررنا إلى نزع الرأس أترى كيف تحطم الرأس؟ نعم لقد قمتم بعمل جيد هي نفسها؟ إنه الأمر نفسه عبوة مكابسة تمر عبر مطار جون كينيدي هيروين من الهند لابد من وجود رابط هذه ليست مصادفة نعم بالتأكيد ما سنفعله الآن هو التحقق إن كان هذا هو الشيء الوحيد على هذا العنوان فسنعطيها إلى المسؤولين في العاصمة ونأمل أن يبدأ التحقق منها غدا هدفنا الأقصى حالياً هو الحصول على هذه المخدرات وتسليمها إلى الشخص الذي تم إرسالها إليه واعتقال مخالف القوانين لذلك أظن أن هناك احتمالا جيدا بأن نجري عملية اعتقال إن استطعنا جعل هذا التوصيل يحدث. حسنا، شكرا جزيلا توم. وداعا. أفهم أنه يعرف العنوان. إنه لا يعرف العنوان وحسب، بل يعرف الاسم. قال هذا أحد الأسماء القديمة لدينا التي كنا نستخدمها. قال ضع هذا الشيء في البريد هذه الليلة، لكن سأسلمه غدا. رائع كان سعيدا بسماع هذا. ما حدث الآن هو أننا توصلنا عمل القضية في واشنطن العاصمة. ويريد المخدرات بأقصى سرعة ممكنة، وهم يراقبون عملية توصيل مخدرات غداً غدا صباحاً. سنبدأ الآن سباقاً للتأكد من أننا سنصل إليهم. وزن الهيروين الإجمالي كيلوغرام وستمائة وثلاثة وخمسون جراماً. حالياً سنأخذ كل شيء الرزمة وكل المحتويات التي ستذهب إلى المسؤولين في واشنطن العاصمة حيث يستطيعون استخدامها خلال عملية توصيل مضبوطة إن أرادوا إنهم يعرفون بالضبط ماذا عليهم أن يتوقعوا إن كان الصندوق مختلفاً إن ذهبوا لأخذه وكان أخف أو أثقل مما يتوقعون ربما يقول شخص هذا ليس لي ويسير مبتعداً وبهذا تنتهي القضية إن أوصلنا الرزمة إلى عملائنا في العاصمة لن يشكوا بأي شيء لأنها ستصل في الوقت المحدد و. يتمكنون من إجراء اعتقال بواسطتها الوقت يمر لا أعرف إن كانوا سينجحون فالوقت ضيق جدا لدينا شخصان قادمان من منطقتين مختلفتين تماما من العالم كلاهما لديه قصة غير منطقية نحن نحاول التأكد من مجموعة من الأشياء التي كان يخبراننا بها نحن هنا في المرفق الطبي وسنطلب من الأطباء اجراء صورة شعاعية لهما تشعر بالضغط عندما تأتي إلى هنا برفقة شخص واحد وإن كان معك شخصان يزداد الضغط شكرا لك كثير من الضغط لا تتحرك اتفقنا؟ أشعر بالتوتر لا أعلم سنرى نتيجة الصورة الشعاعية تبدو سلبية إنها سلبية انتبه لرأسي أخبرتكم أنا سعيد من أجلك هيا تفضل نعم هذه خيبة أمل لن أكذب لا أريد رؤيته يذهب إلى السجن أو يتعرض للأذى لكن الآن لدينا الشخص القادم من الإكوادور وأنا أدعو بقوة أن تكون الصورة إيجابية إن كان بوسعك أن تكمل موصما كاملا بنتيجة 500 فأنت تحطم الأرقام القياسية نحن الآن في مرفق طبي محلي الأطباء هنا جاهزون وسنضعه على الطاولة ونأخذ الصورة ونرى ما هي النتيجة أشعر بالقلق دوماً إن كانت نتيجة سلبية لا أحد يريد نتيجة سلبية لقد أمضينا الكثير من الوقت هنا ونريد أن يكون الأمر مستحقاً للعناء كما ابتلعت منها؟ كم واحداً ابتلعت ماذا؟ أخبرني ماذا؟ أقول لك كم كيساً ابتلعت إنها تظهر على الصورة الشعاعية وعليك أن تخبرني كي أعرف نوع المخدر الذي لديك لأنني إن لم أعرف وإن تمزق أحد الأكياس يمكنه أن يقتلك يجب أن نعرف كي نعطيك الدواء ماذا؟ هذا موجود على الصورة الشعائية يظهر عبر الصورة أخبرني أخبرني بذلك يبدو أن نتيجته إيجابية سمعت كلمة إيجابية لا أعرف إن كان هذا هو الجواب الرسمي لدي كمية كبيرة هنا سألته ما الذي يحمله؟ لكنه ينكر كل شيء وقال إنه لا يعرف عما أتحدث لكن النتيجة إيجابية حسناً شكرا لك هذا يعطي شعورا رائعاً عندما تحصل على هذه النتيجة تشعر أن ما تفعله مهماً وأنك تقوم بالتصرف الصحيح هيا قم ستذهب مع الشرطي إلى أين سأذهب؟ ستذهب إلى السجن هذا هو المكان الذي ستذهب إليه لقد حاولنا رافائيل. اسمع حان الوقت للبدء بإخراجها حان الوقت لتذهب إلى الحمام لتخرج الأكياس علينا انتظاره ليصبح مستعداً لإخراجها وقادراً على التبرز ثم نجد الحبيبات أو حبيبة واحدة أياً كانت لننظفها ونعقمها ونختبرها ونعرف ما هي بالضبط إلى أن يكون اختبار إحدى الحبيبات التي يخرجها إيجابياً لوجود المخدرات لن يكون رهن الاعتقال ما إن يتم هذا الاختبار ويكون إيجابياً لوجود المخدرات يتم اعتقاله رسميا بتهمة ادخال المخدرات إلى الولايات المتحدة الرزمة وكل محتوياتها ستذهب إلى عملائنا في العاصمة إن استطعنا أن نوصل هذه الرزمة إلى عملائنا في العاصمة سنتمكن من القيام بعملية اعتقال بسببها الوقت يمر مرحبا أنا نيوجينت تلقينا لتو اتصالا من مكتب العاصمة حيث تلقى العملاء هناك الرزمة ووصلوا في الوقت المناسب وخرجوا وأجروا عملية توصيل مضبوطة حسنا سأعلمه بالأمر شكرا لم يتم أي اعتقال لم يتم أي اعتقال لكنهم حصلوا على معلومات جيدة جدا ومن هذه المعلومات عرفوا بأمر هدفين لم يعرفوا بأمرهما مسبقا هذا جزء من تحقيق أكبر لذلك فإن أي معلومات نتلقاها مفيدة بالتأكيد على المدى الطويل هذا رائع رائع لم نضيع الوقت الأمر يستحق عناءه عليك مضايقتهم رائع لقد نجحنا لقد أخرج للتو بعض الحبيبات وسنجري اختبارا عليها لنعرف أولا ما إن كانت مخدرات وإن كانت كذلك سنعرف أي نوع من المخدرات هي هل هي هيروين أم كوكايين؟ أمل أن تكون من الهيروين هذا واقٍ ذكري أخرجه هذا الرجل من جسمه وهو على شكل سائل كما ترون نعم، الاختبار إيجابي لوجود الهيروين نعم إيجابي حسناً أصبح الأمر رسمياً الآن إنه إيجابي لوجود الهيروين وسيتم اعتقاله بشكل رسمي بتهمة إدخال الهيروين إلى الولايات المتحدة كاد ينتهي عملنا وسنحتجز الرجل ونتأكد من إخراجه لكل البالونات بالطريقة نفسها وسنأخذها كدليل ثم سنسلم كل المعلومات وذلك الرجل إلى عملائنا سيكون هذا كيلوغراماً من المخدرات التي لا تصل إلى شوارعنا ولا تدخل في أجسام أولادنا علينا أن نقوم بعملنا كما هو يقوم بعمله هذه المرة ربحنا وسأذهب إلى المنزل وأنام